بفتح هذا اليوم الأربعاء سبعة عشر أغسطس سنة ألف تسعمائة ثمانية وثمانين. كبابا أبا سان. كن أب وأب قبل كده كثير عن الغضب وطلعت لكم كتاب عن الغضب ولكن غالبية الكلام اللي قلناه عن ان الشخص ما يغضب عايزين نتكلم المرة دي في تكملة هذا الموضوع عن الاشخاص اللي بيغضبوا غيرهم يعني ايه الحاجات اللي بتسعب الاعصاب ايه الحاجات اللي ايه بتسعب الاعصاب عشان انتوا تبتعدوا عنها وعلشان ما تعملوهاش مع غيركم يعني مش انتوا ما تخضبوش انتوا ما تخضبوش غيركم هنقول الكلام عايز اقول بالنسبه للأعصاب أعصاب الانسان عبارة عن جهاز حساس شميس جهاز حساس اسمه الأعصاب وجايد الأعصاب تتعب بدون خطيئة وجايد إنسان يروح لمريض أعصاب وما يكونش فيه خطيئة خاصة يعني يحدث في وقت من الأوقات مثلا نتيجة مرض في العظام إن العظام تضغف على الأعصاب يبقى الإنسان تعبان مش قاتل زي إنسان مثلا عنده هارك النساء بتضغط العطم على العطم ده يحصل كده تلاقي مثلا انسان عنده مرض يسموه تكراليزيشن ده بيحصل ان عطمة من نظام العمود الفقري تعمل زي يسموها فولس جوينس يعني زي اشعرش ايه يسموها زي <تصفيق> يعني زي مثلا اتصال باطل اتصال خاطئ مش اتصال طبيعي بينها وبين عظام الحوض اللي يسموها السكرة فبتضغط على العصب اللي موجود اللي يسموه فياتيك نيرب تاخد من ظهره لحد جاءت رجله مضغوط على العصب مش مضغط على العصب يعني انسان عصبي او يروح عند طبيب امراض عصبية او مطلو في حاجات ده عظامه اللي تعباه بتضغط على اعصاب دي حالة مرض معين بيضغط على الاعصاب واوقات كتيرة جدا تلاقي برضو لاي اسباب عضوية في الجسم ليحصل ضغط على على العصب والعصب مش ضروري يعني الاعصاب الجاملة اللي في الجسم لو واحد جاي يكون عنده اثنان وادعاة والسوس في ماشي ينخر لغاية ما وصل للعصب فيفعب ويجي الطبيب بتاع الأثنان يجد له الحفار يحفر يحفر, يحفر يقول له بس ما توصل للعصب مقدرش يحتمل يبدي له حقنه يخدره عشان ينظر دي أمراض معناش ضحن لأنك سيقول إنسان عصبي ولا إنسان بيتنرغز ولا غيره ده مرض فجايد تكون الأعصاب سبب مرض سببها مرض جايد الأعصاب أيضا تعبها يكون سببه الإرهاق الإرهاق الشديد أو التعب؟ يلاقي الإنسان لما يكون تعبان جدا ومرهق جدا يقول لك أنا مش محسمة تعبان ولذلك نصيحتي لكم ما تكلموش إنسان مرهق أو تعبان ولو عايز حاجة من واحد لا تجلوش وهو تعبان أو وهو مرهق أو وهو محتاج ينام وتروح كابس عليه وعايز تاخد منه حاجة حيث مش قادر يحتمس فعلا أعصابه بتكون مرهقة مش نتيجة خطيه روحيه لا نتيجة تعب جدا نتيجة تعب ايه جزان وربنا اللي خلق الانسان عارف ان الانسان يحتاج الى راحة هو اللي خلق الجسد وعارف ان الجسد ده عايز راحة علشان كده ربنا ادانا راحة يوم في الاسبوع وقال الثبت لاجل الإنسان وليس الإنسان لاجل الثبت يعني الزنة اليوم ده مش فريبة غضب عمنا نتوحه ده على شب لمن فعته وربنا برضه من كرمه مش بس بإذنة الثبت إذنة أيام أعياد وقال عملا فيها لا تعمل ده أيام مقدسة للرب في العهد الأديم تلاقوا الاعياد دي موجودة بصفر اللويين اصحح 23 جايب لسه بالايه بالاعياد كلها ويقول عمل من من الاعمال لا تعملوا فيه فمن ضمن الحاجات اللي بتفعل الاعصاب التعب بالنسبة لكم حاولوا تستريحوا ما ترهقوش نفسكم وايضا ما تحاولوش تتفاهموا مع حد وهو تعبان مرهق لو كلمت واحد وانا كان تعبان دلوقتي اقول له طب بعدين ابقى اكلم لكن انت عايز توصل وتيجي الواحد مره وتطب طب هيرفع هيروح متنرفز عليك طب ارتكبت خطيتين خطيه انك انت ضغطته وخطيه انك انت اعثرت غيرك وتشيل خطيئته هو. ودي شيء طبيعي يعني انا هقول لكم على مرة حصلت معي احكاية شاكر الحكاية دي بالزبط ربما كان سنة ستة وستين او سبعة وستين من الشاكر. وكان عندي اسبوع نهضة في ابروشية ابو تيج وطفة و... ابروشية كانت وقت الحجة دي كلها وصلت كانت وقت الثلاثة دول وما عرفت لأي سبب يظهر خدت برد برد ولا حاجة وكنت تعبان وستخنت ورقبت على الكراش كنت بارقض الصبح واجه المجرب اروح اوعظ وارجع ارقض تاني فلقوني عيان كنت قسر ساعتها كان سال سبعة وستين أو ستة وستين فأسيس جه يعني ينزرني وياخد بخاطري ويقول لك المسلم طيبين ويبداي فقعد معايا الاسيس ازاي يتكلم وانا رائد ومعاه سبحة وقعد ينزل السبحة حبايا حبايا صدقوني كل حبايا تخبط حبايا اشعر كأن واحد بيخبط على راسي الشخور تقولي ازاي تحتمل اقولك اعضاء الجسد كده واحد عيان ومرهض وحبايا ورا حبايا ورا حبايا وابني فكر انه بيسبح ولا بيصلي ومش عارف هو بيعمل فيه ايه وراجل كبير في السن وانا مكتوفه قل له يا ابونا سيبك من السبحة بتاعفك ده وشان ماذا ولهذا تجدون ايضا من اسباب تعب الاعصاب الذين يعيشون في ضوضاء المدينة في ضوضاء المدينة واللي بيعيشوا في ضوضاء المصانع والحاجات اللي زيته لك واحد في المهجر تكلموا كلمتين تلاقي اعصابه كثير بسبب ايه شغل من ستة صبح لستة من ليل مفيش راحة ابدا مرهق اتعوض ان اعصابه طبقه تعبانه مسعاد مسيدي يقولوا ما هم بتقول مسيدي دول كل ما يجوا لقى اعصابهم تعبانه الشغل الكتير الارهاق الشديد اللي بيقع فيه الناس ومفيش راحه يريد كل واحد يتعود ان يعيش في جو هادئ اما شيء على قدر ما يستطيع الصوت العالي بيرهق الاعصاب ايضا التليفونات المستمرة اصبحت شيء يرهق الاعصاب تعرفوا ان النظر الطويل الى التلفزيون بيرهق اعصاب العين ارهاقا شديدا وبخاصة اللي بينظر لضوء بيهتز كده على طول دايما كل دي أشياء متقبة جسدية للعين تبسكروش النبانية يعني حاجة سهل بيتتعد تقول لي مش كل اللي بيبصوا للتليفزيون بيبصوا النبارات نسيرهم لكن دايما النظر الى ضوء شديد وضوء بيهتز لابد يفعل ولهذا ايضا في ناس بينصحوا اللي بيركب اطرسكة حديد وماسك كتاب قاعد يقراه والاطر بيهتزه وكتاب ساعات يهتز في ايده برضو دي متعب الاعصاب عليه وممكن تجيب له مرض شانه بقول لكم الاعصاب جهاز حساس جهاز ايه حساس ايضا من ضمن الاشياء التي تسبب الاعصاب بعض الافعامة تعرفوا إن الأطعمة النباتية مريحة للإنسان وغالغية الذين يأكلون النباتات تكون أعصابهم هادئة بعد أكلة الحيوانات أكل اللحوم ما لحوم حيوانات يعني أكل لحوم الحيوانات تكون أعصابهم أقل هدوءا وتزداد أكثر من الذين يأكلون الدم يعني يأكل كده بدمها تلاقي عصابه بقت عشان كده الحيوانات الوحوش في جنيه الحيوانات ما بيوكلهمش حاجات بدمها لو قسد بيأكل بدمه مهما كان الشخص اللي بي بيبرره مواخد عليه ما يقبار شوية لشوية وسع سيوكلوه لحمة مثلوقة شوية عشان ما يطبقش بدمها الحاجات اللي تزمه والحاجات اللي حوه من كتيره بتتهب تخلي الإنسان طبعه شديد في أشياء تريح الأعصاب وأشياء تتهب الأعصاب خذوا مثلا الألوان في نوع من الألوان الصاخبة تهيج الأعصاب ونوع من الألوان الهادئة تهدئ الأعصاب ايضاً في موسيقى تهدئ الاعصاب وموسيقى تثير الاعصاب اذا كان يكونوا جنود راحلين لمعركة فلا بقى ترومبيته والخرس لا دمه بيغلي عايز جسمه عن نقات لأن في نوع من الموسيقى تعمل له كده شتهون ايضا كموسيقي كان احيانا يضرب موسيقى تهدئ الاعصاب وفي نفس القعده يغير الموسيقى الاصحاب بتبدا يتنرفز يهدى يهدى يطلع ماشي في هو نفس اللي بياخد اللي بيطلع ماشي مع الدوريفيستون اللي بيشتغل له في أدوية أيضا أدوية تهدئ الاعصاب ولكن الأدوية ممكن أيضاً تحطم الأعصاب إزاي تصور واحد عصب ويشتد كده وبعدين يجي دا ويرخيه وبعدين يشد ويجي دا ويرخيه يبقى زي أستك قاعد تشد فيه يتمط ويرجع لغاية لما يفقد الإلاستيسي بتاعتي يعني يفقد المرونة بتاعتي تبصت ليه مش ممكن بعد كده اللي يتمط والغير خلاص راح ولهذا كثير من الناس يقولوا ان الاعصاب من الصعب مع الجسر يعني لو لاحظة اعصابه تلفز اتحرد زي الاستك اللي تراخه وما بقاش يتشاد من الصعب ترجعه الى وضع الطبيع يبقى تقول لي طب وقفت بقى الاعصاب جاي يوقفوا عن لحد معين ما يسوقش عن كده لكن يرجع تاني كيش يرجع نشته ففيه ادوية ايضا تبت تتعب الاعصاب في ايضا من ضمن حاجات الاعصاب الطبعة ناس يقولك ده طبعه ناري طبعه ايه؟ ناري يعني ليه يسخن بسرعة وفيه ناس طبعهم هادي ما بيسخنش بسرعة طبعا انا عايز اقول ان في ثلاث حاجات في طبع ناري او اربع حاجات في طبع ناري وفي طبع فيه الهدوء الهدوء وفيه طبع فيه البرود البرود غير الهدوء تلاقي انسان هادي على لطيف انسان بارد جاي برود وشعن مثله يعني تقول ازاي البرود يسخن اهو ده البرود اللي يسخن البرودة اللي سخن فيه طبع ايه ناري وفي طبع هادئ وفي طبع فيه برود وفي طبع فيه بلاده انا اسف لاستخدام هذا التعبير الاقي فيه انسان عنده بلاده في الطبع ما بيتأثرش كثير مش لانه هادئ لانه عنده بلاده في الطبع مش قادر فاتصرها اكثر أفصل من كده فالطبع ايضا ممكن يؤثر في اعصاب الانسان وكل ما الانسان يصلح طباعه بالتالي يصلح اعصابه وفي انواع زي بقول لكم من الاطعمة بتقفل مش بس الدم يعني جايز اللي ياخد شبطة كتير واللي ياخد فلفل كتير واللي ياخد ثوابل كتير اني خليها على جميل انا مش عايز اخش في في حاجات جاسة جديدة طبعا حاجات تختص بالاعصاب نتيجة قلة الروحيات او ضعف الروحيات وكثير من الاعصاب بيكون سببها الكرامة تمسك الإنسان بالكرامة بيخلي أعصابه تلتهب بسرعة يعني هي في أسباب نفسية غير الأسباب اللي قلناها قبل كده بتسهب الأعصاب كثير بالذات حكاية الكرامة دي بالذات كثير من الناس تلاقيوا يصابوا بالنربزة بسبب ايه اه اه اهتمامهم بالكرامة بتاعتهم وتاعات واحد يقول لك ده حساس حساس حساس يعني يعني اقل كلمة تخدش اقل تصرف يعكر دم دم من النوع اللي يتأثر بصره وثيه طبعا اعصاب بتتعب بسبب اخصاء الاخرين ولعل هذه النقطة هي النقطة الاساسية اللي عايز اقولها لكم في الموضوع بتاعت الاعصاب اللي بتتعب بسبب ايه اخطاء الاخرين ونخشش ايه في اخطاء الاخرين ونقول ايه اللي بيجيب السهب من ضمن الاسباب التي تتعب الاعصاب الكلام ساعات الكلام الكثير الكلام ايه الكثير يعني ايه يعني واحد يجيب لك موضوع تافه ويكلمت فيه نص ساعة او ساعة لغايت لما راسه تبقى خلاص تقول له ارجوك كفاش تهمت اللي انت عايز تقول زي مرة من المرات كتبت في مذكرتي العبارة الاتين قلت جاء يجلس معي ويكلمني كلاما طويلا محصلته كلها هي لا شيء محصلته كلها ايه لا شيء والاعجب من هذا انه بعد ذلك طلب ميعادا لكي يكمل هذا اللا شيء بلا شيء اخر من نفس النوع ايه انسان يقعد معاك يكلمك ساعه وبعدين تقول انا خرجت بنتيجه ايه مفيش حد الحاجة تنفس لذلك أرجوكو حرصا على أعصاب غيركم إن كل حاجة ما تاخدش أكتر من الوقت اللي بتستهل يعني الحاجة اللي بتستهل كلمة ما تقولش فيها جملة والحاجة اللي بتستهل جملة ما تقولش فيها مخاضرة والحاجة اللي بتستهل مخاضرة ما تقلبش فيها جسال من ضمن الأشياء التي تثث بالأعصاب أيضاً الكلام المتكرر يعني واحد يجيب لك موضوع ويعمله لك غنيوة يصفحها بيها ويبيتك به. تقول له يأخذ حين يقول لك لسه القرار بتاع الأغنية جاي والقرار فيه استكرار والتكرار بيديتها بالأعصاب ولذلك من ضمن الأشياء التي تثث الأعصاب تكرار الكلام المفهوم المعروف راح يكلمك تقول له ايوه فهمت يقول لك لا ده لسه فعبت فد يكلمك ثانية اه خلاص خلاص فهمت فهمت, فهمت. مش انت عايز كادي يقول لك لا بس انسان مش رح لك يا حبيبي فهمت يقعد يشرح يشرح, يشرح يشرح يشرح لغاية لما انت تقول يا رب الكذب من هذا الانسان ده لو كنت راجل اديت تقول يا رب الكذب كثرة الكلام ازياد مما يجب مثل الشخص الذي كلامه وزنه أقل بكثير من حجمه يعني حجمه كبير قد كده ووزنه مفيش حجم أو الكلام المتكرر أو الكلام الكثير المقدمات أو الكثير الشروح أو الكثير التكرار يارب تحفظ الدول بذلك المكرر فهمتان يتقول له ما كنا فين. هذا يوجد نوع من الملل والملل ايضا يسبب تعبا للاعصاب في نوع ايضا يسبب تعب للاعصاب وهو النكد في ناس نكدين يعني طبعهم نكد لما يقابلك لازم ينكب عليك بأي طريقة إما ينكد عليك، لإما لإما يشاركك في نكده يعني إنسان ما يبطلش يبتصل وشكوى ولازم تشترك معاه في بكاه وشكوت. لو مرة وعدت خلاص، لكن لو كل يوم نفس البكاء ونفس الشكوى ونفس البكاء ونفس الشكوى يسبب تعبا للأعصاب. صحيح كتاب البكاء مع البكين. لكن ما قالش ان الراحه دي طول عمره وبكاء وطول وقته بكاء مع الباكي حتى نفس الباكي بيتعبوا من كثره البكاء بيتعبوا من كثره البكاء الناس النكدين او بيسببوا النكد بيتعبوا اعصاب الاخرين وفي انسان تتعب اعصابه بسبب النكد بسبب الفشل مثلا لأن فشل الشخص أو فشل أقاربه أو أولاده أو أصحابه برضه بيسعب الأعطاب وعدم تحقق الأغراض بيسبب سعب للأعطاب فمفروض الإنسان أول ما يلاقي سبب جيد كده يحاول يخفف عن نفسه شوي نحن نشكر أبانا الطيب القديس ايوب الصديق اللي جاله النكد ورا بعض ورا بعض ورا بعض وما حطمش اعصابه لكن ممكن الاخبار المتلاحقة اللي ورا بعضيها ستة بالاعصاب لذلك اذا كان فيه خمس ست اسباب يجيبوا نكد وهتوصل لواحد يوصل له سبب واحد ويسيبه لما يستريح ياخد السبب الثاني لكن مرة واحدة مش وقتش من ضمن ال... الاسباب التي تتعب الاعصاب الغباء الغباء الغباوة يعني تكلم واحد مش قادر يفهمك فتتعب يكون بطيء الفهم او عديم الفهم او يفهم غلط او ينفذ غلط ولهذا كثير من الازجياء يسعبون جدا في حياتهم وكثير من الازجياء بيكونوا بيتنرفزوا بسرعة تلاقي واحد ذاكي جدا ويتفهم مع ناس مش قادرين يفهموه يتنرفز عليهم ودي من مساعد معاشرة الازجياء وكثير ساعات واحد يتعامل معدول يقول له معانيش انا عقليتي مش زي عقليتك ارجوك تفهمني شوي فاذا كنت بتعاش الناس عقليتهم بسيطة يحتاج الامر الى شيء من التواضع ان تتنازل الى عقليتهم ولذلك الواحد يستغرب من ربنا اللي عقله غير محدود وبيتفاهم مع بشر عقلهم محدود جدا ويمكن عقلهم يعتبر غباوة كلية بالنسبة لربنا وبرضو ربنا بيتساهم معاهم وما بيتنربز عليهم دي يعني فصة جميلة في ربنا نشكره عليه انه بياخدنا على, طبعا على عقلنا طبعا بياخدنا على عقلنا يروح كين عقلنا ده الى دوار ربنا ولا حاجة. نوع ثاني من الاشياء التي تسبب شعب الأعصاب الإهانة سواء إهانة لشخص أو إهانة لأصحابه أو لأحبائه أو لمعارفه أو لأشخاص تقدرهم أو التهكم أو السخرية بالناس أو الكلام الموجع لذلك الكتاب بيقول الجواب النين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصق ولذلك إذا تكلمت مع أحد راعي شعوره لا تستخدم كلمة جارحة ولا كلمة موجعة وحاول أن ألفاظك تكون ألفاظا هادئة لا تهين أحد لا تقلل من كرامة أحد ايضا مع الصغار لان ساعات ربما البعض يحترف في كلامه مع الكبار ما يهمهم شيء لكن ما عندوش مانع يهين الصغيرين وبرضو الصغيرين لهم نفس الاحساس ونفس الشعور ومفروض نكون عندنا رزقة في الكلام مع الكبار ورقه في الكلام مع الصغار سواء كانوا صغار في السن او صغار في المركز الحكاية واحدة لازم الإنسان ما يكونش شديد في كلامه معناه وجايز تكون الشدة مش في الألفاظ جايز تكون الشدة في الحركات جايز تكون الشدة في الملامة وانت ضرورة تقول له واحد كلمة احتقار لكن ممكن تبص له بص كده يتهم منها الاحتقار او تروح مشوح بأجيك تشويحة يفهم منها احتقار برضو فبرضو كل نوع من أنواع الإهانة سواء كانت إهانة باللفظ إهانة بالملامح إهانة بالحركات أشياء تثير الصخص ومن أمس لسه ما يسمونه بالمزاح الثقيل النزاح الآيه؟ الثقيل يعني واحد يبهدل في واحد وفي الأخ يقول له لم أخذ ده أنا بتحك معك مفروض الضحك له حدود والمزاح له حدود وليبعد الإنسان عن المزاح الثقيل أو المزاح اللي يجرح الشعور وزي ما بقول للبعض في الضحك إنك تضحك مع الناس لكن ما تضحكش على الناس في فرق إنك تضحك مع الناس أو تضحك على الناس من ضمن الاشياء التي تتعب الاعصاب ايضا كل عوامل الاسارة كل عوامل الايه الاسارة وانواع الاسارة كثير جدا زي مثلا تفشف اسرار واحد بتثيره يقول لك كلمة السر يلاقي كل واحد سمح، فبتثير بتتعب اعصابه او الاحراب تحرج واحد وفي ناس يتفننون في الاحراج يعني ايه يتفننون في الاحراج يعني مثلا تصحب ده ينبسط ويبقى الثاني اعصابو تعبانه يحرج امامياني يكشف جهله او يحرج ويكشف احتياجه يكشف ايه احتياجه زي اثنين مثلاً يعودوا في قهوة ويعودوا في كازنه ويجي ساعة الحساب يعمل انه مشغول هو ويحرز الاقتصاد وهو بيكونش معاه او يكشف خطأه يكشف جهله يكشف خطأه يكشف احياله اي حاجة او يستخدم كلمة انا بالانجليزي بالفرنسا والثاني مش فهم الكلام وهو يقصد انه مايفهمش عشان نحرق غير حاجة تثير الغضب يقول لك انه مش عبنا افلام ده تاني انواع الاسار في حاجة ايضا تسبب تعب الاعطاب وهي العناد العناد أو المخالفة أو العصيان ما هو كسرة المخالفة تسبب عناد يقول لك فلندا عمل زي الشريك المخالف واحد يشارك واحد والواحد ده لازم ينشي السكة عكس يقول له نروح يمين يقول له أنا بحب الشمال دائما المهاود بيريح غيره لكن اللي دايما يخالف يتعب او اللي مش ضروري يخالف يناقش في كل حاجه كل ما اتكلمه كلمة يناقش فيها طب يا اخي اقبل ولو كلمتين يقول لك وعشان ايه اقبل ولو كلمتين في ناس غاوين كده تلاقيهم ما يرجحوش ابدا يقول لك انا مستعد اروح الرحلة ما عدا بس ما يروحش هناك لان. لانه لو راح هيعكنن عليا ازاي زي الشريك المخالف عايز كل حاجة يجادل فيها كل حاجة يناقش فيها كل حاجة يعارض فيها كل حاجة يخالف فيها حاجة تفعل وطبعا تخش فيديش أو في دي شاءوت السلام edan سواء في المدرق بالنسبة للمدرسين أو بالنسبة للحوش أو المقالب اللي عملوها في بعض أو المقالب اللي عملوها في المدرسين بارضو حاجات بتتفいる ولذلك اتعدте لقوا ناس من المدرسين أعطفهم بتعارك جدا إلا لو كانوا مدرسين الواحد فيهم بحبوح ويتحك مع الطلبة والطلبة يضحكوا معه وبيخرجوا مبسوطين مع بعض يعني لكن لو كان ما بيحتمل ولو الطلبة شعروا إنه ما بيحتمل شي يعرفوا يهشكوه شوي لذلك اللي تتجوز واحد يكون مدرس من النوع ده جايز بيسايتها في البيت من ضمن الأشياء اللي تذهب الاعتصاب الاعتصاب الاستهار زي واحد يبطهد رئيسه أو أي حد آخر أو الضغوط الضغوط الضغوط بتحط من الاعتصاب وناس كتير جدا عندهم الضغوط يعني ايه الناس عندهم ضغوط يعني واحد عايز يوصل للي هو عايزه ودلوقتي فيمسك واحد تاني ويضغط يضغط, يضغط يضغط يضغط يقول له طب اديني فرصة افكر اديني فرصة ادبر الموضوع طب اديني وقت لا لازم دلوقتي لا فرصة ولا وقت ولا تفكير ضغط ضغط ضغط يتنى الاعصاب ارجوكم ان كنتم في حياتكم مع الاخرين مناش الضغوط دي وجايز الضغوط يضغط لها كبير على صغير او يضغط لها صغير على كبير مارك. زي ابن يضغط على ابوه فانه لازم يوافقه على حاجة الاب مش وافق عليه او معترف يحاول يضغط على اب اعترافه عشان ياخد منه موافق على حاجة واب الاعتراف مش وافق عليه او او ضغوط في الحياة العائلية او في الحياة العملية الاخر الضغوط عموما متعلة وتثير اعصابه بالطبع ايضا كون انك تكلف واحد فوق ما يطيق تكلفه فوق ما يطيق لبرده بتتعب اعصابه فاتسعدوا عن الحاجات دي اللي بتتعب اعصاب غيره. من ضمن الاشياء ايضا التي تتعب الاعصاب التصلب التسلط يعني واحد يكون رئيس عمل فيتسلط على البائية او زوج يتسلط على زوج او اخ كبير يتسلط على بائية اخواته او حماه فتسلط على زوج منته او اي نوع من انواع التسلط الناس يكرهون التسلط وايضا من ضمن التسلط التضييق على الحريات فالزوج الذي يضيق على حرية زوجته ما تكلمش مع فلان ولا فلان ما تقابليش فلان ولا فلان ما تزوريش فلان أو فلان ما تخرجيش كده ما تجيش كده حاجات تتسعى بالأعصاب دايما الناس يحبوا أن يكون عندهم شيء من الحرية حتى أي موظف لما يشعر انه مش وقد عنده حرية في الحركة اعصابه بتتعب ويعيش في رعب يترى لو عملت دي هيقولولي غلط يترى هقع فيدي يترى هين تكوني فيدي تلاقي اعصابه تسع وتدخله عقدة الخوف ويبقى تعبار فحاولوا انكم لا تضيقوا على غيركم او انسان يضيق عليه لا يكون عنده حرية الكلام ولا حرية التعبير ولا حرية التصرف نوع التضييق يحطم الأعصاب واحد يتجوز واحدا وفاكر أنه جاب عصفورة بيحبسها في أفض عشان تغنيه وجايد لو غنت يقول لها الغنى بتاعك سمعه شران سوف تعمل ايدي مسكينة اشكروا ربنا انكم مع ازواج سمشانكم انكم سجوا الاجتماعات لان برضو ساعات في ازواج يقولوا بلاش تروحوا هنا ولا تجوا هنا وتضييق في المواعيد وتضييق في المصروف كل انواعها تضييق لتتعب الاعصاب سواء في الحياة الزوجية او في الرئاسات أو نوع التسلط يأتي في أوامر غير مفهومة أو أوامر متنقبة مع بعضها البعض أو أوامر عشوائية فكلها أشياء تلتعة بالأعصاب يقولك اللي يعاشر فلان إن ما كانتش أعصابه دي سلبة ما يعرفش يعيش معه أو يقول لك إذا تعاملت مع فلان حاول تخلي أعصابك في تلاجة لأن هو ممكن يسخلت في وقت مناسب وغير مناسب وله طرق يتفنن فيه من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب الإلتواء تلاقي شخص ملتوي مش قادر تفهمه مش قادر تفهمه مش, مش عارف قصده إيه ولا نيته إيه ومرة يقول كلامه ومرة يقول عكسه دايما الناس اللي عندهم انتواء يتعبوا اعصاب الاخرين وهكذا الانسان الكذاب يتعب اعصاب الاخرين او الانسان الذي يسلك في خداع او في رياء يتعب اعصاب الناس دايما الصراحة تريح ولما تكون ماشي مع واحد وعارف الزكة بتاعته دغري تبقى مستريح لكن اللي يلفسك لك في عشرين حارة ويرجعك من حيث لا تدري اهو تقول انا مع ما معرفش شراس من ذجلين ثم فين دي اشياء تتحب الاعصاب ويريد ما يكونش واحد عنكم في صفة من هذه الصفات <تصفيق> او الشخص اللي بوشين برضو يتحب الاعصاب طب عشان هو بيقول كلام والستة تاني بيقول كلام تاني تلاقي اعطارك ابتدت تضق نقول لك ما نمش دعوه خليك في حالك تقولها خليني في حالي لكن بعد انا اول الاشخاص اللي يضيعوا غيرهم شخص يضيع وقت غيره او شخص يضيع فرص من غيره او شخص يضيع مستقبل غيره او شخص يضيح حياة غيره كلها اشياء ستعب ومثلها من يكلمك في وقت غير مناسب الخيانة ايضا تتعب الاعصاب والدس يتعب الاعصاب وتوصيل الكلام يتعب الاعصاب وتأليف الكلام أكثر من توصيل الكلام. تقول يا ريت فلان يوصل الكلام زي ما هو، لكن ياخده ويضيف عليه مفهومه الخاص، ويضيف عليه استنتاجاته الخاصة، ويضيف عليه كلام من عنده، ويتبّر الكلام زي ما هو عايز. كل ذي ممكن انها تفهم بق مش بس نقل الكلام من واحد إلى آخر. الإنسان الذي يحب أن يعيش بأعصاب هادئة ياليته أيضا يساعد غيره أنه يعيش بأعصاب هادئة لأن صعب الأعصاب بيسبب تعب النفس بيسبب تعب الفكر بيسبب تعب الروحيات بيسبب تعب في التصرفات بيسبب تعب في الحياة تصوروا رجل متزوج إمرأة وعيش بأعصاب هادئة كل واحد يريح الثاني ما بينربزوش في حاجة أو اثنين شركاء في عمل كل واحد يريح الثاني فمسألة الأعصاب ترتبط بروحيات الإنسان وترتبط أيضا بأبديته وترتبط بعلاقاته بالأصل نرجو لكم جميعا أعصاب هادئة فضلوا سلام